استوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه لَهَا أَمُنَزَّلَةٌ أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُ إذ يغشى السبرة ما يغشى ما زاغ البصر وما قضى لقد رآ من آيات ربه القبرى أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله العنفى إن كئذًا قسمة ضبذ إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم أنتم وآباؤكم ما أنزل الله ما أنزل الله بها من سلطان يَبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَاتَهُ الْأَعْفُوسُ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّرَبْبِهِمُ الْهُدَى أَنِ الْإِنسَانُ مَا تَمَنَّى فَهِلَّا هِيَ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى وَكَمْ السموات لا توني لا توني شفعتهم شيئا إلا من بعد أي أذن الله أي أذن الله من يشاء لا يسمون الملائكة، لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى، وما له به من علم إن يتبعون إلا الضن، وإن الضن لا يغني من الحق شيئا. فعايز عمت ولا ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك ما بله من العلم إن ربك هو أعلم هو أعلم بما ضل على سبيله وهو أعلم بما نهده السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساؤوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتربون كباب الاسم والفواحش إلا اللمن إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم هو أعلم بكم إذ أشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة وإذ أنتم أجنة في بطون فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى هو أعلم بما نتقا أفرأيت الذي تولى وأعطى لي لحم وأكدا أعينه علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يغى ثم يجزاه الجزاء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 منهم نشأت الأخرى وأنه هو أونا وأقنا وأنه هو رب الشعراء وأنه أهلك عاد الأولى وثمود فما أبقا وقوم ولما واطغى والمؤتفكة اهوا فغشى ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى سَلاَ هَا مِن دُونِ اللهِ كَاشِفًا أَفَمِن هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ وَتَضْحَكُونَ وَلاَ تَبْكُونَ وَتَضْحَكُونَ وَلاَ تَبْكُونَ من هذا الحديث تعجبون وتضحكون وتضحكون ولا تبكون وأنتم ساقرون